يا قمر زمان بالامل والحب جينا للعروسه الحلوه بالامل والحب جينا جينا والفرحه في قلوبنا بالنور ودينا جينا والفرحه في قلوبنا بالنور ودينا داوي بالشربط وقدم كلنا اللينا المضرونا قدم كلنا وشجينا يا ما ماتش على الاحباب تسلم هات على الحب تسلم لك يا غالية من نبوم عقد وحلق قال ما فيش والله فمثالي في زنتي ابتع ما خلق الامر جب لك يا غالية من نبوم عقد وحلق قال مفيش allt mestal, du är av dagar kallat i skit av min hjärta. Låt mig, gärning, få dig och skaffa. Må du Och vi när och vi när jag måste, بين ناس في النهار طالعه حلوه تقول شي منا حسيت الدنيا وارده فيها حب وليها معنى بين ناس في النهار طالعه حلوه تقول شي منا حسيت الدنيا وارده فيها حب وليها معنى اشرب وهدا شفا يوكل ووانياني يطفي يولدها فكها ده في شرمات وهد هد لينا ما قسم كلنا وجينا يا ما نسى على الاحباب تسلم